يدخلون احيانا في نقاشات من خلال شبكة الانترنت او غيرها فيحتاجون الى عدد من المعلومات مما يلقى احيانا عليهم على شكل شبهة فيحتاجون الى الاجابة يعني نحن لا نزال مسافرين في برنامجنا نتحدث معكم اليوم عن الحرب في الاسلام يسعدني ان تشاركون في ذلك باذن الله فمرحبا بكم السلام عليكم السلام عليكم اهلا الشيخ احياتي الله احياتي طيب. حلية. الله يعطيكم خير شباب على على حضوركم وما ادري اني اتعبتكم واشغلتكم لكن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حد انتم ان شاء الله مأجورين اليوم بصراحة انا الاحظ ان عدد من وسائل الاتصال لما تطورت اصبح القاء الشبه على على ابنائنا وبناتنا اسهل من ذي قبل يعني في السابق كان غالبا الذي يناظر ويحاور ويناقشهم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 وبالتالي يحصل أحيانا أنواع من ذلك ويصبح أبناؤنا إما ليس عنده رد على الشبه أو أحيانا ربما استقرت الشبهة في نفسه وأصبح لا يستطيع أصلا أن يخرجها من نفسه فضلا عن أن يرد عليها صحيح. لذلك أنا كنت أقول لهم دائما حقيقة الشباب كنت أقول لهم يعني يا شباب لا تدخل في نقاش إلا وأنت عندك معلومات لا تورط نفسك مثل الطبيب اللي يفتح بطن المريض وبعدين يتورط يقول والله أنا كنت أظن الألم في الكبد صار في القلب أنا والله لست جراح قلب طيب ليش ما تأكدت يا أخي قبل تفتح بطن الرجال فكثري كان عنوى عيانا يعني أنت لما تريد تدخل في حوار أدخل في الحوار إذا أنت على قدر الحوار إذا أنت لست على قدر الحوار من البداية قل له أنا لن أدخل في الحوار ليس لأني غير مقتنع بديني لا أنا مقتنع بديني 100% ولكنني لا أدخل في الحوار لأنني ليس عندي معلومات أستطيع أن أرد بها لذلك سأتكلم اليوم عن الحرب وطبيعة الحرب في الإسلام ومشروعيتها وليه الشريعة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحارب وكيف كانت الوصايا التي يلقيها على المحاربين لما يذهبون أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا ما قال للا عقوبة إلا قتال وما أرسلناك إلا رحمة, رحمة ما قال للمؤمنين للعالمين أنت رحمة حتى لليهودي والنصراني أنت رحمة لكل الناس اللي تراهم أمامك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رحمة بهم وخاسم. نعم أنت تخفيف عليهم تنقذهم من تخرجهم من الظلمات إلى النور تنقذهم من, من الظلم إلى... إلى العدل أنت رحمن للعالمين مثل ما قال الصحابة جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام هو عليه الصلاه والسلام أرسل رحمة للعالمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث وكان يتعامل مع الناس بناء على هذه الرحمة لذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يبتدأ بالحرب إنما يبتدأ بالدعوة واللقص واللين ويسكت عن أشياء كثيرة تجنبا ليسك الدماء يعني مثلا اليهود كان يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون السلام عليكم يا محمد السام يعني الموت عليكم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش الكلام هذا السام تدعون علينا بالموت يا عمر أقرب سيف وقطع رأسه خلي يتأدب هو واشكاله مرة ثانية ما يبدأ يتكلم علينا لا لا كان يقول بكل هدوء وعليكم يعني أنتم تقولون الموت عليكم انا أقول وعليكم كلنا بنموت يعني يعني وعليكم فكان يتجنب في موقف آخر أقبل إليه الطفيل بن عمر رضي الله عنه الطفيل بن عمر جاء ودخل بالإسلام ثم رجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فابوا وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عن ذلك جاء الطفيل قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وابت يعني ترسل لهم جيش تدعو عليهم يا رسول الله ادعو عليهم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جيش جاهز ربما يقول له الطفيل ابعث رئيهم جيشا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرح بحدوث قتال ولم يكن يقول او زين دوس تجار والله زين نرسل اليهم جيشا وغنائم لا لا رفع عليه الصلاة والسلام يديه يقول الطفيل فلما رفع يديه قلت في نفسي هلكت دوس هلكوا انتهوا دوس انتهت والله يدعو عليهم الآن دعوه كما دعا نوح على قومه ولا دعا غيرهم من بعلى والله تب اسفلهم واوى واعلام فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هدي دوس بهم يا ربي تهديهم اللهم هدي دوس واتب ما كان يتشوف عليه الصلاه والسلام الرفق به ما كان يتشوف أنه يعمل قتال ان على طول سيفي معي بس وين اللي بينكر الإسلام خلني أقسله لا ما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معه مثل هذا التعامل بل الله تعالى أمره فقال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة ويقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن يعني ابدأ باللين والرفق وغير ذلك والعجيب أن اليوم عدد ممن ينكرون الإسلام ويعني ويحاربونه سواء من خلال القتال الحقيقي او من خلال ربما بعض انواع ال يعني ال ال النقاشات وغيره كما قال الله تعالى جحدوا بها واتيقلتها انفسهم اذكر انه اتصل بي احدهم وهو ملحد فيعني وقع في الالحاد كان على دين وبعدين وقع في الالحاد فالشاهد جرى بينه وبينه نقاش فكان مما قلت له قلت له طيب انت الآن ترى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ارى انه رجل محمد رجل عادي ولكن كان شجاع وعنده ناس ساعدوه وعمل وطيب القرآن قال القرآن هو ألفه يعني من اللي ألفه ألفه محمد بما يزعم قل طيب مدى محمد ألفه ليش خلال 1400 سنة إلى الآن ما جاء واحد يألف مثله صح مثل هالقرآن فقال والله يعني هو أم يعني أمي هو أمي ما يقرأ ولا يكتب ولا يجيد الشعر أيضا ولا يجيد الشعر أيضا, أيضا معلمناه الشعر وما ينبغينا فقال يعني والله يمكن هم ما صار عندهم يعني يعني همه لهذا قلت وين الشعراء اللي قبل معروفين ومعلقات قريش وين قال والله يعني قل طيب والإعجاز العلمي اللي في القرآن لا. قال يعني هذه أتت صدفة قلت يعني لما يقول الجبال أوتادة ويثبت ان الجبل له وتد داخل الأرض ولما يقول استيابا خضرا من سندس ويثبت فعلا علميا أن اللون الاخضر هو أكثر الالوان راحة للعين ولما يتكلم عن الأجنة في بطون الأمهات لأن ناصية كاذبة خاطئة ومركز التفكير في الناصية هذا كل صدفة قال هذه أشياء مختلف فيها علميا وبدي ابحث عن مخارج أي حقيقة أن الله تعالى لما شرع الجهاد قبلها علم الله جل وعلا أنه لا ينكر الآيات إلا كل خوان كفور لا ينكر الإسلام إلا رجل مكابر إذا كان حتى فرعون قال الله تعالى وجحدوا بها <تصفيق> فرعون يدري في داخل ان في الله لذلك فرعون لما موسى قال له اني ادعوك الى الله رب السماوات والارض ما سأل فرعون لم يسال موسى اين الله فيقول موسى في السماء وانما فرعون يعلم في قلبه انه ان الله في السماء لذلك انتفط على هامان قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى لا. طيب موسى ما قال لك ان الله في السماء لا. كيف قلت ليش ما قلت ابحث في الارض ولا ابحث في البر فالمقصود ان الحجه قامت على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 لما أرسل يزيد بن أبي سفيان أرسله في جيوش إلى الشام قال له اني موسيك بعشر شوف العشر قال لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاثا ولا بعيرا إلا لماكله لا تذبح من شياهم وابلهم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 الأشياء التي وجهوا بها وهذا ضد كفار وهي ضد كفار يعني الآن نحن نقاتلهم ونحن رحيمون بهم يعني والإسلام يدعو إلى الأثر أكثر ما يعدو يدعو القتلاين تكلمنا عن الجهاد يبقى رحمن يأتي الكلام عن الأسير ويش نظرة الإسلام الأسير كيف يعامل الأسير جميل طبعا الأسرة آه في الإسلام لهم لهم حكم بمعنى أن لما نحن نأتي ونغزو ونغزو بلدا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 أسرع عندنا وبالتالي يكون العبيد مماليك. لا انما يفرض عليهم جزياء او خراج او كذا انما متى يؤخذ الاسرى الاسرى لما يأتي جيش ويخرج من البلد ويخرج الشخص الجندي الكافر باختياره ويخرج باختياره ويترك اهله وبلده باختياره ويأتي ويواجهنا في معركه وهو حريص على قتلنا فلما ننتصر ونقتل من نقتل منهم وننتصر عليهم ونأسر الأسراء هؤلاء الأسراء الذي خرج وترك أهله وماله وولده وبيته ووطنه وخرج باختياره وكان خارج لأجل قتالنا وسفك دماءنا ثم مكن الله تعالى منه وأسرنا ماذا نفعل به؟ نقتله ما الفائدة من قتله؟ نسجنه إلى أن يموت ونقيد حركته وننفق عليهم علاج وفلوس ومسجون ايش الفائدة تسجنة طيب الحل الثالث رجع الاهله حتى يطلع بكرة يقاتلنا مرة ثانية ما في حل الا انك عبد رقيقا تقول انت تسلب منك الحرية الشخصية وتكون تحت كفالة ووكالة وسيادة واحد من المسلمين وهذا المسلم مسؤول عنك اكلك وشربك ويلبسك وسكنك ويعالجك لكنك تخدمه وممكن يعتقك لوجه الله وجهه هذا التعامل مع الأسرة ويطعمون الطعام, الطعام على حبهم مسكين وتيه مؤثرة الله تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبهم مسكين وتيه مؤثرة بل فت على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يموت إيش الوصيل اللي كان يوصيها الصلاة الصلاة وما ملكته وما ملكته يوصي بالأسرة وما ملكت أيمانكم كفار بعضهم ترى ليس كله مسلمين ويقول مع ذلك وما ملكت أيمانكم بدليل أبو لؤلؤة المجوسي كان عبد للمغيرة بن شربة وهو مجوسي وعبد مملوك والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالعبيد الممالك حتى لو كانوا كفارا يكون أحسن إليه فليطعمهم ما يطعم ولي وليسقيهم وليلبسهم ما يلبس فهذا يدلك على الرحمة لكن تعال انظر ما يفعل الكفار اليوم بالاسرى شوف مثلا الاسرى اللي في أبو غريب في العراق هو العكس تماما أنواع الإهانة لو لو حيوانات ما تفسينا في الطريقة مجاري تجري تصل إلى ركبهم بول وغائط انظر ماذا فعلوا بالاسرى في جوان تناموا انظر ماذا تفعل اليهود اليوم بالاسرى في فلسطين وقديما في القدس أيضا وقديما في القدس أيضا بل حتى الاسرى الذين كانوا يعني لما قيصر أسر مجموعة من المسلمين وجئ بهم وقال يا عبد الله بن حذافة أريدك أن تكفر قال لا ما أكفر فقال هرقل ائتوا ب عشرة أسرى من المسلمين فجاءوا بهم قال القوهم في هذا الزيت المغلي شوف اللعب في اللعبة في, وألقوا في الزيت المغلي او آدم أحياء فإذا عظامهم تطفو قالها تسلم ولا نفعل تكفر ولا نفعل بك مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل هالتعامل سبحان الله لا كان يتعامل أحسن التعامل حتى اسرى المسلمين في معركة أحد كفار بين أيديهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن وإلى اسراكم يقول مصعب بن عمير فكان يؤتى إلينا بالخبز اليابس والتمر والماء طعام لنا وللأسرة في نفس الوقت التمويل لنا ولهم نفس النوع يقول فكنا نعطيهم التمر ونأكل الخبز اليابس بكراما لهم لأنه يضغطونهم قال حتنوري نفس ما عبدالعزبع قال رجالك هذا يدل على أنه سماحة الدين الإسلامي وأنه في الغزوات هو من أجل الدعوة إلى الله وسماحة الدين الإسلامي وليس أنه مطامع في المال أو في, في الأرض زي م. ما يصير في العكس مع المسلمين حسن يعني قصدك عبد العزيز أن الغايه اصلا من الحرب في الإسلام ليست تكثير الغنائم عندنا او او الاستيلاء على النفط مثل ما فعلت امريكا في العراق بالضبط امريكا ليش جايه العراق يعني تقتل جنودها لو لم تكن العراق يعني ليش ما أمريكا هجمت على الصومال مثلا الآن وحلت المشاكل اللي في الصومال والصومال إيش يستخدم؟ يستخدم منها بترول ولا غاز ولا ما ما فيها شيء يعني يحرص عليه وبالتالي خلهم يموتوننا نشدخلنا فيهم وأيضًا لأن الصومال من قديم لما دخل الأمريكان قتل فيها الأمريكان وسحبوهم الصوماليون الأبطال سحبوا الأمريكان على على السراب حتى حتى يعني نشرت الصور وانسحبت أمريكا من الصور. الصومال ترى الصومال أبطال ورجال ما هم لعب لكن تحر يحرص الكفار على غزو البلدان لاجل أن يستفيدوا مما فيها من أموال شوف الآن في فصلهم لجنوب السودان عن شماله لما فيه من ثروات فأنا أعني بهذا أن الإسلام ما يهجم لاجل ثروات البلد بدليل أنه إذا أسلم أهل البلد أقر أموالهم لانفسهم قال ما ناخذ منكم شيئا لكن إذا بقوا على كفرهم يأخذوا منهم ما يسمى بالخراج يعني قريب من الجزية أي سبحان الله لو لو لو تأمل اليهود والنصارى في عظم القرآن وهو المنظم عند رب العالمين، لو وجدوا أنه يعني يوصي بالإسلام وأنه خاتم الأديان وأنه هو الصحيح ومع هذا يعترف بوجود اليهود والنصارى ويعترف ويوصي عليهم بأن نتعامل معهم بتعامل حسن وأسمائهم أهل الكتاب وأن أكل مما يأكلون يعني ما ما أوصب قتلهم ولا ولا أوصب تعذيبهم مثل ما يفعلونهم الأعمى المسلمين أحسن يعني نوع من التعايش معهم صح. إذا كان الإنسان يستطيع أن يتعايش معهم تعايش إنما الذي أعني نحن انا أنه لا يقال بأن الإسلام هو دين إنما يتشوق إلى الدماء وإلى الحرب وأنه يلزم الناس بالدخول في الإسلام لا لو جاء بلد وقال احنا لا تقاتلون يا مسلمين لكن تريدون تدخلون يعني تدعون الناس إلى الإسلام تبنون المساجد تمكنون للدعوه ما عندنا مشكلة لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما تقولون للناس اسلموا غصب. هذا ما تدخل عليهم بالسيف وتقاتلهم لكن لو قال لك لا ما نسمح لكم تدخلون بالإسلام ولا مثل ما فعل هرقل لما جاء أبي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه رسولا وقتل الرسول الذي جاء إليه هذا معناه أنك فضلا على أنك تمنع من دخول الإسلام ودعوة الناس المساكين اللي أن تحكمهم وتمنعهم من دخول الإسلام أنت أيضا تقتل الرسول الذي جاءك يدعوك إلى الإسلام وبالتالي هذا يستحق القتال أهل العلم بالمناسبة شباب قسموا الكفار إلى اقسام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 وقال عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل الحسن مع أهل الذمة واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هالذمة وعمر رضي الله عنه لما مر يوما وإذا رجل كبير يهودي في المدينة يسأل الناس فقال له عمر أما عندك مال قال له الله أنا فقير وبالتالي أنا مضطر أني أشحت من الناس فقال عمر أصرفوا له من بيت المال يصرفوا له راسب من, من أموال المسلمين لاحظ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 فنحن ايضا نقتصد عليهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش صحيح قريش كانت كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكه في في المدينه يهود اهل ذمه لكن كانت قريش في مكه بينها وبين المدينه 450 كيلو أو 500 كيلو لكنهم هم اهل حرب كل ما طلع واحد من المسلمين إلى أي مشوار قبض عليه كفار قريش فصار النبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاءت قافله للكفار من من الشام تمر بالمدينة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها من يقبض عليها ويأخذ الأموال التي ما ليش لأن بيننا وبينكم حرب اساسا صحيح. يعني نحن أنتم قوم محاربون لنا وكذلك المرتدون عن الدين المرتد عن الدين لو ارتد في نفسه واحد فرضا الله يعافينا وياكم ارتد عن الدين قال أنا خلاص أنا ما أريد الإسلام وأنا يعني ترك الصلاة والصوم وألحد لكن بينه وبين نفسه دون أن يجهر بذلك ويقول أنا ترى أنا ملحد انا كافر أنا لم يجهر بذلك هذا لم يأمر الإسلام أن نأتي اليه ونقبض عليه ونقول تعالى مرتد وقتله هذا بينك وبين نفسك ما حد, ما حد يعلم به إنما إذا وصل إلى حد المحاربة بحيث أنه جاهر بذلك وبدأ يشجع الناس على ترك الدين صار خطر يعني صار خطر على الإسلام كأنه يقول للناس البسطاء يقول أنا كنت ما أشرب خمر وارتديت وأصبحت أشرب خمر ها كانه يقول افعلوا مثلي انا كنت ما أزني والآن انا خلاص أعيش عيشة أخرى تماما أصبحت وأفعل ما أشاء من الفواحش كانه يقول افعلوا مثلي أنا كنت كل مرة أخرج زكاه مالي الآن خلاص فلوسي ما أحرك منها شيئا كانه يقول افعلوا مثلي ففي مثل هذا إذا لم يكف شره بهدايته وإيمانه نأتي نقول تعالى تركت الإسلام تركت الإسلام عندك شبهات صحيح عندك شك في الإسلام نجيبك عليها عندك فإذا لم يكف إلا بالقتل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الحديث في السن فالمقصود من هذا أني أنا ودي أرسل رسالة بس إلى كل من يسمعنا وربما يسمعنا أقوام من يعني أحيانا من أصدقائنا الذين هم غير مسلمين يعني نحن لنا صداقات في نصارى وهندوس أحيانا يكون ربما عامل يكون ربما زميل لك في دراسة وهو صديقك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده غلام يهودي يشتغل عنده عليه الصلاه والسلام هل تتوقع ان النبي عليه الله عليه وسلم كان يظلم هالغلام ولا يضربه الا اكيد انه كان يبتسم له ويترطب معه فهو عليه الصلاه والسلام يعامل كما يعامل عليه الصلاه والسلام يعني غيره من الاطفال اليهودي اللي دعى النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام ذهب واكل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حق الجوار اي وصداقه فكذلك أنت لما يكون لك صديق نصراني لك صديق مثلا يهودي غير محارب لك بخلاف ما لما يكون إسرائيلي محارب ونحو ذلك إقامة الصداقة مع ما فيها بات أنا أريد أرسل رسالة إليهم أعلم ربما بعضهم يتابع حلقتنا سواء يعني من خلال الفضائيات أو من خلال الإنترنت بعد ذلك يعني إلى أن الإسلام لا يتشوف إلى القتال لا يتشوف إلى الحرب إنما الإسلام يتشوف ويتشوق إلى نشر الدين نشر التوحيد يعني كسر الحواجز التي تحول بين الناس وبين التوحيد والدين اذا وجد حاجز الاسلام يكسره لكن لا يبدأ الاسلام بكسر حاجز اذا هو غير موجود رأيكم من يقول ان الاسلام انتشر بالسيف مم. وطبعا عبارة الاسلام انتشر بالسيف او لم ينتشر بالسيف هي عبارة مجملة مم. فالاسلام انتشر بالسيف وانتشر بغيره بغير السيف. إيه فلو قلنا ان الاسلام انتشر بالقوة هو بالسيف مطلقا, مطلقا لقيل لك طيب اجل أو, او لو قال احد لنا إن الإسلام انتشر بالسيف فقط إذن نقول له البلدان التي انتشر فيها بالسيف لما رفع عنها السيف لماذا لم تعد إلى دينها الأول صحيح. هذا الشيء الشيء الثاني أكثر البلدان التي أسلم فيها يعني أكبر بلد إسلامي اليوم شرق. اندونيسيا. أندونيسيا فيها قريب من 300 مليون ومع ذلك الإسلام دخل عن طريق التجارة وال, وال... والدعوة ما دخل في الصين هاي هيا... بعضهم الآن يتسأل يقول ما سبب حرص المسلم على دعوة هذا ومثلا المحاربة عشان يدخل في الإسلام م. هو لو يعلم حقيقة انك انت قاعد تنقذ من الشرك اللي هو فيه عشان يدخل الجنة انا في النهاية بقول والله انا مسلم والحمد لله انا ضامن ان شاء الله اني بدخل الجنة وأنت لو بغاها بنذال يعني بقول بسلامتك انت تروح النار بكيفك لكن انا حريص عليك انك انت تدخل معي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 ادخل في الاسلام انت في الحقيقة تقول ارجع الى العبودية التي خلقت لها ارجع الى اصلك هذا مثل شايب عندنا شيب لحيطة اصبحت بيضاء وبدأ يصبغها باسود فاقول لانا يا ابو فلان تغير خلق الله فقال يا شيخ انا ارجعها لخلق الله يا سلام يا الله خلقها سودة فانا ارجعها هذه يعني. لكن انا اعني انه لما تقول ادخل في الاسلام فانت في الحقيقة تطالب ان يرجع الى الدين الذي خلق له لكن أبواك هم الذين هوداك ونصرك. بس اللي الشيخ الشيخوثيقة عمر الخطاب لما دخل فتح بيت المقدس آه. ينبغي لكل شخص أن يقرأها لكي يعرف. ويترجمها أيضا يترجم حتى, يترجم حتى يعرف كيف يتعامل مع غير المسلمين. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم. مم. أنتم أيضا إذا أحبها أسأل الله أن يجعلنا جميعا هودات مهتدين وأنا أوجه حقيقة إخوتي وأخواتي الذين لهم يعني نشاط في الدعوة من خلال او من خلال غيره ايضا إلى أن يحاولوا أن يتقنوا الرد على الشبهات التي تثار على الإسلام وأن يدخلوا في يعني شبهة أو حوار إلا هو قد ملأوا أيديهم فعلا من النقاش فيه الله يددكم خير وبارك الله فيكم أسر الله أني وإياكم لكل خير وأن يتقبل مننا ومنكم يا رب العالمين إلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> Don't go